وأن استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتكن الذي فضل فضله وَإِن تولوا فاني أَخَافُ عليكم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 وكان عرشه على الماء ليبلوكم ليبلوكم أيكم أحسن عمل ولئن قلتم أنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولَئِنْ أَخَّرْنَ عَنْهُمُ الْعَذَابَ إلَى أُمَمٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ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 ولئن أذقناه نعماء بعد ضراعة مسكت لا يقولن لا يقولن ذهب السيئات عنني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا عملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أي يقولوا أي يقولوا لولا أنت انزلا عليه كنز او جاء معه ملك انما انت نذير والله على كل شيء وكيل ام يقولون افترى فَإِنْ فَأْتُوا بِعَشْرِ صُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ وَادْعُوا مِنْ, استطعتم من دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فإن لم يستجبوا لكم فعلموا أنما أُنزل بِعِلْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ إِلَّا إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَن تُمْسِلُونَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّي إلَيْهِمْ نوفى إليهم أعمالهم فيها نوفى إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخلون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطلون ما كانوا يعملون أفمن كان على بينه من ربه ويتلوه شاهد من هو من قبله كتاب موسى وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمًا أَلاَ إِنَّ أَهْلَهُ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فَإِنَّ نَارَ مَوْعِدِهِ فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون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 اعلم يتا عليكم ان نلزمكموها وانتم لها كارهون ويا قوم لا اسأنكم عليهما لا ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكني ولكنني أراكم قوماً تجهلون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 قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين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 هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَجْرِمُونَ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون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 وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادا نوح ابنه ونادا نوح ابنه وكان في محزنه يا بني اركن معنا يا بني معنا ولا مع الكافرين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 وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أطلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهِ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بِنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل مما ليس لك به علم إني ك تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين. قال ربي إني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 ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتوله مجرمين قالوا يا هود ما جتنا ببينته وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين ان نقول الا اعترى بَعْضُ الهتنا بس قال اني اشهد الله واشهدوا واشهدوا اني برئ من ما تشركون من دونه لا يكيدون جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دار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 ان ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء امرنا ننجيناه هدى ننجيناه هدى والذين امنوا معه برحمه منا ونجيناهم ونجيناهم من عذاب غليظ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 أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِهِمْ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وأنشأكم من الأرض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتناهنا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإنا لفي شك مما تدعون، وإنا لفي شك مما تدعون إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني.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 فَذَرُوهَا تأكل في أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تمسوها بِسُوءٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ إِنَّ سَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَاعْقُرُوهَا فَإِذَا انْتَهَتْ فَغَالِبُوهُنَّ وَاخْدَعُوهُنَّ فَإِنَّ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 قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إلَيْهِنَّ كِرَهُمْ وَأُوجَسَ مِنْهُمْ خِفَّةٌ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إلَى قَوْمٍ لُوطٌ وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَرْنَاهَا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 رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءت البشرى يجادلنا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 وَإِنَّهُمْ آتَيْنَاهُمْ عَذَابًا غَيْرَ مَقْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا نَّسِيهِ بِضَاقَتِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرعًا وَضَاقَ بِهِمْ ذَرعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَ قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا وَمِنْ قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء إذا ناتيهم أطهر لكم فاتقوا الله.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 فأسرِبْ أهلك بقطعٍ من الليل ولا يلتفت منكم أحد وَلَا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعده الصبح أليس الصبح بقريب؟ لَمَوْعِدُهُمُ الصُّبْحِ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَاهَا عَارِيَةً هَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ وأنطرنا عليها حجارة من سجل منضود مسومة عند ربك مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد فإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقص المكيال والميزان ولا تنقص المكيال والميزان إني أراكم بخيره وإني أخاف عليكم وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوف المكيال والميزان بالقصّ ولا تبخسوا ولا تبخس الناس أشيائهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 ولولا رحتك لرجمك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرحتي أعز عليكم من الله قال يا قَوْمِ أرحتي أعز عليكم من اللَّهِ واتخذتم وراءكم ظهريا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 ورتقي بني معكم رقيب ولم جاء أمرنا نجينا شعيبا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمه منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثهين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمون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 وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائمون وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم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 إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لا آية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم جمع لهم الناس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 هم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا, إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأم الذين سعدوا ففي الجنة، ففي الجنة خالدين فيها، وأم الذين سعدوا ففي الجنة، ففي الجنة. خلدين فيها ما دامت السماوات خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدٍ فَلَا تَكُفِ مِرْيَةً مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ أَبَا أُوْلَاهُمْ مِنْ قَبْلِهِمْ وَإِنَّ لَمُوَفِّهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوسٍ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 إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغه إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا منا ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا منا وما لكم وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى ذلك ذكرى ذلك ذكرى للذائرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين لولا كان من القرون من قبلكم ألو بقيت ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا إلا قليلا من, من أنجينا منهم